وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا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 المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه يسمع ثم مأمنة حتى فأجره ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إ ل ا الذين عاهدوا إ ل ا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إ ن الله يحب المتقين كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذ م ة يرضونكم ب أ ف و ا ه ه م وتابى قلوبهم و أ ك ث ر ه م فاسقون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 فالله أحب أن إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م ويخزيهم وينصركم عليهم, عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أ ن يعلوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون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 ف موسوعه النابلسي ا عظيم يا أيها للعلوم ا ت الاسلاميه ف أ و ل ئ ك هم ان ل ل ظ ا م و قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها, وأموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إ ل ي ك م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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا, ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا, الجزية حتى يعطوا الجزيه عن يدي وهم صاغرون وقالت ا ل ي ه و د ع ز ي ر بن ا ل ل ه و ق ا ل ت ا ل ن ص ا ر ى ا ل م س ي ح بن ا ل ل ه ذ ل ك ق و ل ه م ب أ ف و ا ه ه يضاهئون م ق ل ا ل ذ ي ن من كفروا ق ب ل ق ا ت ل ه م الله أنا ي ف ك ه اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو و ع موسوعه ا ي ش ر ك ن ي ي ر ن أن ي ط ف النابلسي ل ه ب أ ف ه أ ب ا للعلوم ه ا أن ن يتم ر الاسلاميه كره الكافرون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 ل ي أ ك ل و س و ع ه النابلسي س ا ب ا ط ل ويصدون ب ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ي ن ك و ن ا ل ذ ه ب و ا ل ولا ف ينفقونها في ض ة س ب ي ل ا ل ل ه ه ف ب ش ر م بعذاب أ ل ي م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 في ي كتاب الله و م خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض م ن ه ا أ ر ب ع ة أهم ذ ل ك ا ل د ي ن ا ل ق ي م ف ل ا ت ظ ل م و ا فيهن ف ن أ س ك م و ق ا ت ل و ا ا ل م ش ر ك ي ن ك ا ف ك م ا ي ق الله ت و ن ك ا ع ل م و ا أ ن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 فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار إذ إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها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 عفى الله عنك الله ل م أذنت لهم حتى يتبين لك الذين يتبين حتى لهم لك ص د ق و ا و ت ع ل م ا ل ك ا ذ ب ي ن ل ا ي س ت أ ذ ذ ن ك ا ل ي ن يؤمنون ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر أن ي ه و ف س ه م و الله عليم ب ا ل م ت ق ي ن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 م ا كتب ا ل ل ه ل ن ا هو و م ل ا ن ا و ع ل ى ا ل ل ه ف ل ي ت و ك ل ا ل م م ؤ ن ن تربصون ن و قل هل ب ا إ ل ا إحدى ا ل ح س ن ن ونحن نتربص ي ك م أن يصيبكم الله ب ع ذ ا ب ل ح س ن ه أو بأيدينا فتربصوا إنا موسوعه ع ك م م ت ر ا ط و ا أو ك ر ا ل ن ي ت ق ب ل منكم إنكم كنتم ق و م ا ف ا س ق ي ن وما منعهم أ ن تقبل منهم نفقاتهم إ ل ا أ ن ه م كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون ا ل ص ل ا ة إ ل ا و ه و كسالى ولا ينفقون إ ل ا وهم كارهون فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م إن إ ن م ا الله يريد ل ي ع ذ ب ه م ب ه ا في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وتزهق أنفسهم و ه م ك ا ف ر و و ن ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه إنهم لمنكم م و ا ه م منكم ولكن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 ولو أ ن ه م رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إ ن ا الى الله راغبون بين الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب, والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم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 والله و ر س و ل ه أ ح ا ل ن ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن أ ل م ي ع ل م و ا أنه م ن ي ح الاسلاميه د و ه له فأن ن ر ج خالدا ف ا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 و ث م و د و ق و م إبراهيم ع ه م ا ل ي ن ا ب ل ل ه ل ي ظ ل م م ه و ل ك كانوا ن أنفسهم ي ظ ل م و ن ف م ا ك ا ن ا ل ل ه ل ي ظ ل م ه م ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ه م ي ظ ل م و ن و ا ل م م ؤ ن و ن و ا ل م م ؤ ن ا ت ب ع ض ه م أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن ب ا ل م ع ر و وينهون ف عن ا ل م ن ك ر و ي ي ق م و ن ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة و ي ط ي ع و ن ا ل ل ه و ي اسماء الله ورسوله أولئك سيرحمهم ا ل ل ه إ ن ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن, ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن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 أ ل م يعلموا أ ن الله يعلم سرهم ونجواهم و أ ن الله ع ل ا م الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فاذ رجعك الله إ ل ى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري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 واذا أ ن ز ل ت سوره ان أم آ م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين أ رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولا و و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا أ لا يجدوا ما ينفقون إ ن م ا السبيل على الذين ي س ت أ ذ ن و ن ك وهم أ غ ن ي ا ء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 ف أ ع ر ض و ا عنهم إ ن ه م رجس ومأواهم جهنم, وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم ف إ ن ترضوا عنهم ف إ ن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 تجري ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذ ل ك الفوز ا ل ع ظ ي م ومن من و ح ل ك م من ا ل أ ع ر ا ا ب م ن ف ق و ن و م ن أهل ا ل م م د د ي ن ة ر و ا س ل ا ل ت ع م ه نعلمهم سنعذبهم م م نحن ر ت ي ن ثم موسوعه ت ر ف النابلسي للعلوم ه أن يتوب ي الاسلاميه ه رحيم أذ من أموالهم صدقة تطهرهم ت و ز ك م م و ص ل ع ل ي ه م إن ص ل ا ت ك سكن ل ه م و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م أ ل م ي ع ل م و ا أن ا ل ل ه هو ي ق ب ل ا ل ت و ب عباده ة عن و ي أ خ ذ ا ل ص د ق ا ت وأن الله ا ل ت و ا ا ب ل ر ح ي م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 اما يعذبهم و إ م ا يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين واقصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 والله يحب المطهرين افمن أ س س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أ م ن أ س س بنيانه على شفا ج ر ف ي ن هار فانهار به في نار جهنم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في ساعه ا ل ع س ر ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم رءوف رحيم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا حتى إ ذ ا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أ ن ف س ه م وظنوا ان لا ملجا من الله إ ل ا ث موسوعه تاب ت عليهم ل ي ا ا إن ل هو النابلسي ت ا ر م يا أيها ا للعلوم ذ ي ن آمنوا اتقوا ا ك و و ن ا ع الاسلاميه ص د ق ي ن ما ا ك أ ه ل ل د ن ومن ة و ح ل م من ا ل أ ع ر ا ب أ ن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ظ م أ ولا ن ص أ ولا مخلصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا ي ط ع و ن موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ولا ينفقون ن ف ق ة ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم, إلا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان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 والذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا أ ن الله مع المتقين و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت س و ر ة فمنهم من يقول أ ي ك م زادته هذه ف أ م ا الذين آ م ن و ا فزادتهم إ ي م ا ن ا وهم يستبشرون و أ م ا الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون أ و ل ا يرون أ ن ه م يفتنون في كل عام م ر ة أ و مرتين ثم موسوعه ي ا أ ن ز ل ت سورة ن ظ ر ب ع ض ه م إ ل ى بعض هل ي ر صرف ا ا ك م من ثم أحد ل ل ه ق ل و ب ه م بأنهم قوم ل ا يفقهون صرف ا ل ل ل ه ق و ب ه م ب ي ه موسوعه ل ف النابلسي ع للعلوم ي م م ي ل الاسلاميه ل ف ض ل ه ا ل و ر ب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م